إِ اللهَّه قالَقُ الحَبِّ وََّ وَ يُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَييتِ وَمُخِجُ المَييتِ مِنَ الحَْ إِ نغ اللهَّه كَِقُ فالكم الله فأنا تكتكون فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس العزيز العليم هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ورف اصفرنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقوا ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة مُسْتَقِمٌ وَمُسْتَوْدَع قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ مِنَ السَّمَاءِ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا وهو الذي أنزل من السبائناء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا اَخْرِجْنَا مِنْهُ قَطْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ اَخْرِجْنَا مِنْهُ قَطْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ والعياة والندانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون أُنْ بُنُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ أُنْ بُنُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلكم لآيات لقومي وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا ٱمَّاً وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولم تكن له صاحبة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ان لا لَهُ له ولد ولم تكن له صاغره وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل